وَلَا يَزَالُونَ يُضَاتِنُونَكُمْ حَتَّى يَرْتُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِلْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِينَكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَابِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ عَمَالٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا رشُّم حئةُ فيِي صط إذ وَ الأم كد تَرمطوهبصائيركمهود مِ حصُول غير أن نفاح الأفو في بسم الله الرحمن الرحيم إخواوال المسلمين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطاب هذا يأتي في الوقت الذي تدق فيه فرنسا والغرب الصليبي طبول الحرب بالوكالة في منطقة الساحل الإفريقي ففي هذا الوقت الذي كان يفترض فيه صدور قرار أممي ودولي لوقف المذابح والمجازر المروعة التي يرتكبها النظام السوري المجرم بحق أطفال ونساء وأبناء الشعب السوري المسلم في هذا الوقت الحرج يصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم ألفين الذي يغطي الضوء الأخضر لاحتلال بلاد المسلمين في مالي. ذلك البلد الفقير الذي يعاني أهله أصلاً الفقر والبؤس والحرمان الناتج عن نهب الغرب الصليبي لثرواته فجاء هذا القرار الظالم ليزيدهم فوق النهب احتلالاً مباشراً غاصبا يضاف إلى احتلال فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال إنها حلقة جديدة من حلقات الغزو الصهي الصليبي لبلاد المسلمين تبين بوضوح معالم قانون الغاب العالمي المرتكز على ازدواجية المعايير والسياسات الظالمة التي يطبقها الأقوياء على الضعفاء والطغاة على المستضعفين فمن كان يتصور أو يخطر على باله أن تتسارع الاجتماعات ويتكثف الحشت واللقاءات في هذا الزمن القياسي فتنعقد جلسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والإفريقي لا لإسقاط السفاح المجرم بشار ولا لردع الإجرام الإسرائيلي المتواصل ضد أهلنا المحاصرين في غزة ولكن لغزو مالي بحجة منع المسلمين فيها من أن تحكمهم شريعة الإسلام ولوقف الخطر الإسلامي الداهم الذي لا يبعد عن أوروبا سوى ثلاثة كيلومتر كما يزعمون فصدق ربنا عز وجل إذ يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا أيها المسلمون المستضعفون أيها الأفارقة منهوبة ثرواتكم من طرف فرنسا يا أحرار العالم التواقين لإقامة العدل بين الناس جميعاً إننا اليوم أمام لحظة تاريخية مهمة يعاد فيها تسويق الكذب على العالم وتستنسخ فيها أساليب التضليل الشيطاني لحظة تعود بذاكرتنا للوراي أياماً قبل غزو العراق لتذكرنا بأكبر أكذوبة أمريكية روج لها بوش باول بغرض الشحن والحشد للحرب فهل تذكرونها؟ إنها أكذوبة الأسلحة الكيماوية، وأن صداماً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقاعدة وبالزرقاوي. واليوم هاية فرنسا الصليبية تردد نفس الأسطوانة الأمريكية لتبرير حربها، وتقوم بنفس الدور القذر والمشبوه، فيهر فيهروي الوزير خارجيتها هنا وهناك ليحشد العالم لغزو مالي من خلال اختلاق الأكاذيب التي تدد، التي تُبرِّر هذه الحرب الظالمة المفروضة من فرنسا على الجميع وعلى رأسهم الأفارقة ودول الساحل ها هو هولاند يكذب ويجعل من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الشماعة التي يعلِّق عليها إخفاقاته السياسية الداخلية وليُقفي وراءها أيضًا الأهداف الخطيرة والكارثية التي ستتعد احتلال مال وتقسيمها وتدميرها لتصل شضاياها المتفجرة لكل جيرانها من دول المنطقة لا محالة نستعد لحضور أوسع في ساحة عرفت مؤخرا بوادر صراع ليس فقط مع الخطر القاعدي وإنما كذلك بين قوى كبرى تريد خدمة مصالحها وتكريس نفوذها هناك بعثت فرنسا بمائة متخصص في مكافحة الإرهاب تدخل ميداني استوجب موافقة من حكومة النيجر على دخول القوات الفرنسية مجالها الجوية لأول مرة منذ ربع قرن في موقف ترجم في نظر البعض صراعا إقليميا ودوليا لبص النفوذ على منطقة غنية بالثروات الطبيعية تلعب فيها القاعدة المغاربية دور المسوغ لكل التدخلات المباشرة سيناريو لا يبدو بعيدا عن الواقع في نظر محللين استوقفهم كثيرا الصراع المكشوف الذي عرفته منطقة البحيرات العظمى في وقت سابق بين قوى كبرى أهمها باريس وواشنطن استعملت شدة ذرائع لترسيخ القدم في منطقة هامة هي الأخرى من مناطق القارة السمراء ونسمع ونشاهد اليوم وسائل الإعلام الفرنسية كيف تنتهج سياسة التخويف وتكذب على العالم وعلى الأفارقة وعلى الشعب الفرنسي وتظلله وتوهمه بأن هناك المئات من الجهاديين الفرنسيين والعرب يتدفقون على مالي ليعودوا بعدها إلى أوروبا لضربها ولينتشروا في إفريقيا فيغزونها إنها نفس الشماعة التي اعتادها الطغاة دوما بدءاً من بوش مروراً بالقذاف وبشار وصولا إلى هولاند ومن منطلق المسؤولية التاريخية ولتوضيح الحقائق ووضع النقاط على الحروف أحببت في خطاب هذا أن أوجه رسائل عديدة لجهات متعددة الرسالة الأولى أحببت أن أفضح فيها الأهداف الخفية والأسباب الحقيقية لهذه الحرب التي تريد فرنسا فرضها بالوكال قصراً على شعوب المنطقة إنه ضمان المزيد من النهب لثروات المسلمين والأفارقة بأن يستمر تدفق اليورانيوم والبترول بغير ثمنهم الحقيقي إلى مصانع فرنسا مختلطين بعرق البؤساء المطحونين في النيجر وحتى تظل كنوز الذهب والماس في مالي وما جاورها منهوبة من طرفهم بأبخص الأثمان بينما يرتكس الشعب المالي في حمأة الفقر والحرمان ولكي يتواصل تلذذ أطفال أوروبا بمذاق الشوكولاتة ممزوجة بدموع أطفال المستعبدي المستعبدين في مزارع الكاكاو الإفواري استخدام عمالة الأطفال في صناعة الكاكاو أمر سائد لأن الأطفال من مالي بوركينفاسو النيجر نيجيريا توغو بني يمكن شراء طفل بمائتين وثلاثين يورو وهذا المبلغ دون مساومة السعر يشمل النقل والاستخدام غير المحدود للطفل ومعظم الأطفال لا يحصلون على أجر أبدا في بعض الأحيان يتمكن الأطفال من الحرب من المزارع التقينا صبيين من مالي عمل كعبدين في مزرعة في ساحل العاج هل أردت الذهاب للعمل في زراعة الكاكاو؟ لا التاجر احتال علينا للذهاب معه إذا عملت ببطء او رفضت العمل يضربونك هناك أطفال كثيرون جميعنا حاولنا الهرب أصحاب المزارع طاردونا اختبأنا طوال الليل وفي اليوم التالي عثر علينا رجل وساعدنا في العودة إلى موطننا وبالموازات مع ذلك هناك الحقد الصليبي الأسود المتجذر في وجدان فرنسا وأعماقها والذي يجعلها تطعن في عرض نبينا عليه الصلاة والسلام بنشرها للرسوم المسيئة وتمنع المسلمات في فرنسا من حقهن الشخصي في ارتداء النقاب وتضيق على المسلمين في بلدها وهو نفسه الحقد الذي يدفعها اليوم للحشد لحرب تمنع المسلمين فيها من حقهم في أن يعيشوا ملتزيمين بشريعتهم وإسلامهم في بلدهم الذي يمثلون فيه قرابة التسعين بالمئة بكل بساطة هي إذن حرب فرنسية ظالمة بالوكالة دافعها هو الجشع المادي الممزوج بالحقد الصليبي على الإسلام والمسلمين وفرنسا لتحقيق مآربها تحرص اليوم كل الحرص على التدخل والتواجد العسكري الذي سيصبح دائما مستداما في شمال مالي ليس هذا فحسب بل, بل إن تلك الخطوة الأولى إن نجحت ولن تنجح بإذن الله ستكون بمثابة حصان طروادة الذي سيتم من خلاله إكمال بقية المخطط الشيطاني المعتمد على تغذية الصراعات في المنطقة والتشجيع على تقسيم المقسم وهو ما يهدد ليس مال فقط بل كل دول الجوار بالويلات والحروب والتقسيم وما تقسيم السودان عنا ببعيد الرسالة الثانية أحببت أن أؤكد فيها على أن تنظيم القاعدة لم ولن يشكل خطراً لا على مالي ولا على دول الجواع ولا على الأفارقة كما تكذب وتزعم فرنسا إذ أن المجاهدين هدفهم واضح وهو الدفاع عن دينهم ومصالح أمتهم من خلال استهداف الحلف الصهي الصليبي حتى يتوقف عن احتلاله لبلاد المسلمين وتدخله في شؤونها أما دول الجوار والدول الإفريقية فليست من أهدافنا إلا على وجه الدفاع عن أنفسنا لذا على قادة هذه الدول ألا ينجر إلى حرب ليست هي حربهم عليهم أن يتعلموا من أخطاء غيرهم عليهم أن يعلموا أن فرنسا تريد مصلحتها لا مصلحتهم تريدهم أن يكونهم وجنودهم وشعوبهم وقوداً لمحرقة سيطال شررها عواصمهم في الوقت الذي سيكون فيه الشعب الفرنسي آمناً متنعماً بثروات الأفارقة ومتخندقا وراء البحار البعيدة لذا فإني أنصح هؤلاء القادة بأن لا يصطف وراء هولاند إن كانوا حقيقةً يريدون مصلحة بلدانهم وشعوبهم وليتعظوا بالمثل القائل إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بحجر ومعلوم أن البيت الإفواري من زجاج، وكذلك البيت السينيغالي والنيجيري والموريطاني، ولسنا حريصين من جهتنا ولا رغبين في رمي تلك البيوت بالحجر، إلا أن تصلنا أحجارهم، فحينئذ سنضطر إلى رمي بيوتهم الزجاجية الهشة بالحجر. الرسالة الثالثة إلى الشعب المالي المسلم الأبي المعتز بدينه وبحضارته الإسلامية العريقة، أقول لهم، إن المشكلة القديمة الجديدة في بلدكم هي مشكلة داخلية بين المسلمين ويمكن أن تحل داخلياً بالصلح بين المسلمين أنفسهم دون أن تراق فيها قطرة دم واحدة وكل وكل عقلائكم وشرفائكم وأعيان بلدكم مقتنعون بذلك ويعلمون إمكانه فما شأن الكفار الغرباء ببلدكم وما دخل الغزاة الصليبيين بمشاكل المسلمين؟ متى كانت قوى الاستكبار والطغيان العالمي من سافكي دماء الأبرياء وتجار حروب النفط حريصة على مصلحة المسلمين لولا أنه الطمع في المزيد من النفط المختلط بالدم المسلم إن فرنسا تكذب عليكم حينما تزعم أنها تحرص على وحدة مالي بينما الدلائل كلها تشير بوضوح إلى العكس من ذلك وتؤكد أنها أكبر حريص على تقسيم البلد أليست هي من دعمت حركة تحرير أزواذ بغرض تمكينها من السيطرة على شمال مالي وإقامة دولة مستقلة فيه لكن بحمد الله فإن إخوانكم المجاهدين وأبناءكم في الشمال من الإسلاميين هم من حطم مشاريعها الشيطانية وأفسد مخططاتها الماكرة واليوم تريد فرنسا إعادة نفس المحاولة بطريقة ملتوية تعتمد فيها على التدخل العسكري أولا ثم التقسيم ثانيا بحيث يظل الشمال خاضعا لعملائها ووكلائها بصفة دائمة ولكن هيهات وهيهات فيا إخوان المسلمين في مالي إن الضمانة الحقيقية لوحدة مالي ووحدة شعبها هو المشروع الإسلامي الذي سيمنع التقسيم ويحقن الدماء ويحقق العدل ويرجع الحقوق ويؤخي ويؤلف بين كل طوائف شعبكم وهناك اليوم فرص ذهبية وثمينة للتفاهم والاتفاق حول هذا المشروع بين ابناء الشعب المسلم الواحد وإخوة الدين الواحد بعيدا عن قوى الاستكبار العالمي وبعيدا عن التدخل العسكري الذي تدفع إليه فرنسا الصليبية والذي لن يجلب لكم إلا الدمار والخراب والويلاد فلا تفوتوا تلك الفرص الثمينة وادعموها بكل قوة وحزم وهنا أغتنم الفرصة أولا لأوجه الشكر والامتنان لأهلنا في الجنوب المالي الذين هبت أعداد كبيرة من شبابهم الغيور على دينه وعلى أرضه والتحقت بصفوف المجاهدين لكي تدافع عن الإسلام وتساهم في التصدي للغزات الذين يريدون احتلال أرضهم وثانيا لأدعو الشعب المالي المسلم أن يهب بعلمائه ودعاته وشبابه وشيوخه وشرفائه ومثقفيه وكل قبائله لحماية المشروع الإسلامي بوضع أيديهم في أيدي إخوانهم في حركة أنصار الدين وليتفاهموا معهم وليكونوا يداً واحدة وصفا متماسكاً ينقذ البلد من التقسيم ويفوت الفرصة على المتربسين الذين لا تهمهم مصلحة البلد ولا مصلحة الشعب وسيكون صفهم المتماسك بإذن الله وسيكون صفهم المتماسك هذا بإذن الله بمثابة السد المنيع الذي سيحول دون الغزو الصليبي الخارجي المرتقب ويبدد أطمعه كما أنني أهيب بالمسلمين في كل مكان أن ينصروا إخوانهم في مالي ويقدموا لهم كل أنواع الدام والمساعدة فالمسلم أخ المسلم والمؤمنون كالجسد الواحد الرسالة الرابعة هي رسالة أوجهها للشعوب الإفريقية أحب أن أوضح لهم بأن معركة القاعدة والمجاهدين مع الغرب المتغطرس ليس دفاعاً عن مصالح المسلمين فحسب بل هي دفاع عن المظلومين والمستضعفين في كل العالم وهي مقاومة للظلم وسلط على البشر جميعاً وتحديداً على الأفارقة الذين استعبدهم الرجل الغربي وساقهم عبيدا مكبلين في سلاسلهم عبر المحيطات يبني حضارته على حساب معاناتهم ومأساتهم إننا نريدكم أن تتحرروا من الهيمنة الغربية وتكسروا الأغلال لأن من أهدافنا أن يتحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ونريد أيضاً أن تسأل ونريد أيضا أن تسود العدالة بين الناس جميعا فلا فرق بين أسود ولا أبيض إلا بالتقوى فانتصار المجاهدين ضد الأرض الذي ينهب ثرواتكم ويبني رفاهية شعوبه على حساب فقر وبؤس أطفالكم هو في حقيقته انتصار لشعوب إفريقيا ومكسب كبير لها الرسالة الخامسة أوجهها للشعب الفرنسي فأقول لهم إن هولندا المتدنية شعبيته يريد أن يغطي على فشل سياساته الداخلية من خلال سياسة الهروب بالأمام وهو بذلك يريد طوريطكم أكثر من ورطتكم السابقة في أفغانستان وكذلك فعل بوش من قبله فخاب وخسر إنه يريد تعريض أمنكم ومصالحكم وحياة أبنائكم لخطر أكبر من أي وقت مضى فاسألوا كل خبير اقتصادي هل الحروب التي تم خوضها من طرف الساسة الغربيين ضد المسلمين في أفغانستان والعراق والصومال زادت في رفاهية أوروبا أم أنها أغرقتها في أزمة مالية غير مسبوقة تهدد بانهيارها؟ فرغم أن خسائر عملية ضرب برجية التجارة في نيويورك لوحدها كلفت أمريكا نحو 100 مليار دولار رسميا إلى أن الفاتورة الاقتصادية للحرب التي أعقبت هذه التفجيرات أكثر من هذا الرقم بكثير وأغلب التقارير تضعها بين 4 و 6 تريونات دولار تكلفة هي الاكبر في تاريخ أمريكا بأكمله فالحرب وعلى الإرهاب كلفت واشنطن أكثر من الحربين العالميتين الأولى والثانية حيث كلفت أمريكا الحرب العالمية الأولى نحو 250 مليار دولار ثم الحرب العالمية الثانية نحو 4 تريونüne دولار وكانت كلفة الحرب على ما يسمى بالإرهاب أكثر من الحرب الكورية وحرب فيتنام حرب الخليج الثانية التي كانت عند نحو 90 مليار دولار وتحت راية هذه الحرب دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في حربين على أفغانستان عام 2001 ثم على العراق عام 2003 وكانت الكلفة عند تريليون وثلاثمائة مليار دولار وذلك حسب الأرقام الرسمية دائما قبل نحو شهرين أصدرت جامعة براون الأمريكية تقريرا قدر كلفة الحرب على ما يسمى الارهاب بنحو أربعة تريليونات دولار وكشف عن زيادة هائلة في النفقات الأمريكية على الدفاع حيث صرفت البلاد منذ عام 2002 نحو ستة تريليونات وثلاثم خمسمائة مليار دولار كما ربط التقرير بين تكلفة هذه الحرب وأزمة الديون التي تعيشها أمريكا حاليا إذ ارتفع الدين من نحو خمسة تريليونات وسبعمائة مليار دولار إلى أكثر من أربعة عشر تريليونا حاليا ويرى خبراء أن الأزمة المالية العالمية الحالية من النتائج غير المباشرة لهذه الحرب ولأن الخوف هو أشد أعداء الاقتصاد فقد تأثر النشاط الاقتصادي بتقلص حركة الأموال والأشخاص في عدة بلدان بفعل الإجراءات الأمنية المشددة ما أوردناه من أرقام يحصل فاتورة التي دفعت أمريكا لوحدها لكن العالم بدوره دفع أعباء اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الحرب العالمية بامتياز حرب ما زال دخانها يتصاعد في مناطق عدة واسالوا امهات الجنود الفرنسيين القتله في افغانستان هل كان قرار المشاركه في تلك الحرب صائبا من طرف ساركوزي ام ان تبعاته كانت لعنه وخساره على فرنسا Il meurt en 2010 mon fils unique depuis maintenant Dès que j'ouvre les yeux le matin, mon fils m'obsède. Sa disparition m'obsède. Et je vais devoir vivre avec ça jusqu'au bout. Mais je ressens de la colère. Elle est là-dedans, elle est enfouie là-dedans. Mais paradoxalement, j'ai l'impression que mon fils aura été tué pour rien. Mais tous ceux qui ont laissé leur vie, y compris mon fils... Pour moi, ils, ils seront morts pour rien. Pour moi, ils sont morts pour rien. C'est un dialogue euh, que j'ai avec lui au téléphone. Alors euh, je lui ai dit, eh, ça va, tout va bien, comme d'habitude. Non, non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a Non, rien, c'est l'armée. Quoi Qu'est-ce qu'ils font Il t'est arrivé quelque chose Non, rien du tout, mais ça ne va pas. pas. Je ne sais pas vraiment pourquoi on est ici. Les missions n'ont pas de sens. Elles me semble arbitraire Je ne vois pas l'utilité. L'opinion générale chez les soldats, c'est qu'on est ici pour se faire tuer pour rien. Moi, je pense que sont... Je pense un peu et oui, qu'ils ont mort pour rien. Je pense un peu oui qu'ils ont mort pour rien. فاعلموا أن قرار هولند بشن الحرب في الساحل ستبين لكم الأيام القادمة أنه أفدح من خطر ساركوزي وثمنه سيكون باهظا وأكبر كلفة إن الحفاظ على مصالح فرنسا يقمن فقط في التخلي عن الأسباب والسياسات التي جعلت فرنسا مستهدفة ومصالح فرنسا يمكن للساسة العقلاء فيكم أن يحافظ عليها بطرق ميسورة أقل تكاليفاً بكثير من تكاليف حرب هولاند فقط عليهم أن يخطوا في الاتجاه الصحيح فخوذوا زمام المبادرة كما أخذه أجدادكم الثائرون من قبل وتحركوا قبل فوات الأوان لوقف وإسقاط هذا الرئيس الفاشل الذي يريد أن يغطي على فشله بإغراقكم أكثر وأكثر في حرب خاسرة أهم ميزاتها أنها ستضف الشرعية أكثر على قضيتنا وتمنحنا تعاطفاً أكبر وتجعلنا أكثر إصراراً وعزيمة على ضرب مصالحكم وما أكثر تلك المصالح الحيوية جدا التي لم نقرر حد الآن استهدافها في دول الساحل ولا يفوتني في هذا المقام أن أخص عائلات المختطفين الفرنسيين بتأكيد مهم رئيسكم هولاند يتناقض في قضية أبنائكم ويستغبيكم فهو من جهة يعلن لكم أنه يعمل على انقاذهم بينما على أرض الواقع من خلال إصراره على التدخل العسكري وتحركاته العسكرية السرية يحفر قبورهم ويريد التخلص من عبئهم فأنصحكم بالتحرك السريع العلني والإعلامي لإنقاذ أبنائكم الذين سيضحي بهم هذا الرئيس لأجل حساباته الشخصية والسياسية ولو كان المختطفون من أقاربه لتعاطى مع القضية بشكل مختلف تماماً أما رسالة الأخيرة فأوجهها لكل من يحشد ويسر على هذه الحرب الظالمة وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي وبعض القادة الأفارقة المصطفين وراءه من دول الساحل أقول لهم إن أردتم السلم والأمن في بلادكم وبلاد الساحل وما جوارها فإننا نرحب بذلك وإن أردتموا حربا فسنلبي رغبتكم فيها وستكون الصحراء الكبرى مقبرة لجنودكم ومهلكة لأموالكم بإذن الله فإننا رجال الحرب على في أتونها ونملك تجربة زاخرة تؤهلنا للانتصار في هذا النوع من الحروب ووبشركم أننا نملك نفسا طويلا جدا فقد خضنا حربا عمرها عشرون سنة ببنادق الصيد وبضعة رشاشات أما وقد رزقنا الله اليوم مخزونا كبيرا من الأسلحة والذخائر والشباب الغيور فبإمكاننا الرد على أي عدوان ومقاومته لقرن قادم وسنحرص من جهتنا على أن تكون حربا طاولة الأمد تستنزفكم وتعمق أزماتكم الاقتصادية والسياسية وسنكون أشد حرصا على أن تبلغ شضاياها كل البيوت الزجاجية الهشة المشاركة في العدوان علينا فتحطمها سنخوض حربا مقدسة من أجل الإسلام ودفاعا عن أرضه مستعينين بربنا واثقين بنصره سبحانه الذي وعده لعباده المؤمنين وإن الذي هزم أمريكا وأذنابها في أفغانستان والعراق لقادر على هزيمة فرنسا ووكلائها في الصحراء الكبرى التي ستغرقهم في لمالها الحارقة إن أردتموا حربا فنحل لها وزيادة وسننتصر بحون الله وقوته كما قال عز وجل في كتابه قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله قم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تاريخ محدث لم تمد